أما من استغنى فأنت له وَمَا وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا <تذكرة> فمن شاء ذكرا في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرع من بررة قتل الإنسان ما أكفره مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَكُمْ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَشْرَهُ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ امر فلينظر الانسان الى طعامه ان نصببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقاقا فانبتنا فيها حببا وعنبًا وقبًا وَزَتُ نَوْ وَنَخْْلَ وَحَدَِقَعُ الْبَ وَفَكِهَةَوْ وَأَبَّ مَتََّكُمْ وَلِأَ النَّامِكُمْ فَإِذَا جَاءَةِ الصََّْ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ